وأكدت الحكومة الأفغانية أن الغرب ينظر إلى المجتمع الأفغاني في ظل حكم طالبان إلى معاييره وليس إلى حلجة الشعب الأفغاني